ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم يا ذا الاسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى يا فالق الحب والنوى يا من على عرشه استوى يا من يعلم السر واخفى يا ارحم بنا من امهاتنا وابائنا يا من تفرد بالبقاء ويا من تكرم بالعطاء يا من لا يخفى عليه شيء من امرنا نحن الفقراء وانت الغني ونحن الضعفاء وانت القوي يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجيب المضطر اذا دعاه يا من قال دعوني أستجب لكم يا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان يا رب الأرباب ويا منزل الكتاب ويا مسخر السحاب ويا هازم الأحزاب يا رفيع الدرجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات ويا قاضي الحاجات يا من لا تلتبس عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات ولا تغلطه كثره السؤالات ولا يشغله شأن عن شأن يا اول فليس قبلك شيء ويا آخر فليس بعدك شيء ويا ظاهر فليس فوقك شيء ويا باطل فليس دونك شيء يا من ترى مكاننا وتعلم سرنا وإعلاننا. يا من لم يتخل صاحبة ولا ولدا يا من لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل تعطي من تشاء بفضلك وتمنع من تشاء بعدلك لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد ندعوك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت فنشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونرفع إليك خالقنا أكف الضراعه شيبا وشبابا ذكورا وإناثا محسنين بك الظن يا الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا اللهم اجعلها الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع نعوذ بك اللهم ربنا من هذه الأربع اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك اواهين إليك منيبين لك مطواعين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وجميع قرباتنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا اللهم اهد ضالنا اللهم اهد ضالنا اللهم, اللهم ارزقنا بر امهاتنا وبر ابائنا اللهم من كان من والدينا ميتا فارحمه ومن كان مريضا فعافه ومن كان معافا فزده صحه وعافيه اللهم صر ضعفاء المسلمين اللهم أبدلهم من بعد خوفهم امنا ومن بعد ذلهم عزة ومن بعد مهانتهم كرامة اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ارفع الشحناء عنهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم على كلمة التوحيد عقيده وتعبدا وسلوكا اللهم أصلح ما فسد من إعلان المسلمين ومن تعليم المسلمين ومن اقتصاد المسلمين ومن سياسة المسلمين اللهم وفق جنودنا واحفظ حدودنا اللهم وفق ملكنا لما تحب وترضى اللهم اجعل الخير مفتاحا وللشر مغلاقا اللهم اجعل قوله سديدا وفعله حميدا وارزقه البطانة الصالحة البطانه الناصحه اللهم ارزقه البطانة الصالحه الناصحه اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين